وقال الذين لا يعلمون ابت نظام انك تبين ابى بحس مشركونه شد قوتن قوتن لولا يكلمون الله بوجه خذ القلمه ناقه باتشوال قلبى غمبريت قوى اخفتي او تاتينا ايه ام بوجه ما ايهك نائت نشونك نائت ما قالك تشتي كريم قلنا بغمبري صلى الله عليه وسلم بوجه صفوى بكزير عندما يتحدث عن عسمان كركه وبلبسر و بلو بسر مدى بيتها خار و مطالبت كارن و قالك آية تخاصة نفسي تخدها مظم بجو خدتها على تبيجت كذلك قتوى اوان نظانا أفأخفتنا ها قوتيا هوصى قال الذين من قبلهم مثل قولهم أبت بريوان وكي أخفتنا وان يقول وكي وقت دغوتی موسی خود نشمبدا دو عمجاو ببینید باش نیکا ایمان بی می جا اینه افکست هجکی واتکه ایمان بیلی ده فایده الخوکی به ایمان اینی خود چ ملتوب دانین قلوبهم یعنی دلتوان وان توکی اج دلتوان دلت وان متفقا سروانتش تا گو به امری خود بکند الجری بنو دبستابن السار پیغمبرت خودی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 أب مسعود